شو هالقدام هاي الدنيا خلي ما سما يسمع انا المشرعة وحسين وداني للعلاج الماي وصاني واحد انا واحد ما الي ثاني ويعرف اسمي انا القاصي والداني احكيها على الصوت مني خاف حتى الموت Tell me, master, my son, هاي المشرة هاي والسيف والسياف بيميني شحدة اللي يجيني وما يخليني انا الكرار حدر علي مرضيني وبحسينيش كثر والدي موصيني احصدهم ذا الفقر وخلي رقابهم طشر تلل ما مع على يلماش رعي وحشودهم كلها صحت بصوت أنا وانا بأس وأنا إلها أقلبها ليل جاع وبيتزلزلها على المشرعه سيا فيني السلم بيها لعب بها أخبطها وصفيها خلي الماس معي اسمع أنا العباس هاي المشعر الدامي هاي النار خلي الماس معي اسمع أنا العباس اللي الدنيا تعرفني شح تبلي غوفني خلي معي اسمع انا العطا هاي المشروعة والغير من حدا جايلها وصولا فيها عالعزكار فوق المشروعة خليه خطح ما وانا عليها واقف لازم المعبر ولي وصلني ما يرجع زي هذا يتقطع خللي الماضي معي الصاد انا اللي عم انا العطاق صوتي ظل يعيش بعالم الازمة والعباس اسم حفر بالوجدان اقلبها قلب له اضب للميدان للخوة مثاله أصبحت عنوان اسمي حريس للخايف وترددني لشفايف خلي الماس ما يسمع أنا العبا